اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna falah Qad Allah, Allah, akbar.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 الضالين آمين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله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 فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد في الأرض مرتين ولا تعل ولا تعل نعلوا كبيرا فإذا جاء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 وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.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 law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 وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله الله. الله لمن حمده Allah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 الذين أخرجوا من ذيارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله ولولا لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها